كلا إن الإنسان لا يطوى أروه دون إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن ارَبِّ التَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِن يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا نَاصِيَةٍ كاذبة فاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب